أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق ويتمنون أحد أمرين أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا الرسل ويعملوا بما يرضي الله ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد وهل يردون وماذا يفعلون لو ردوا وهل اعترافهم ذلك بصدق الرسل ينفعهم ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخرى فبين أنهم لا يشفع لهم أحد بقوله فما لنا من شافعين الآية وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى مع قوله ولا يرضى لعباده الكفر وقوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وبين أنهم لا يردون في مواضع متعددة كقوله ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها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 وجاءكم النذير فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون فيها وإن ذا للرسل وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة أخرى وأشار إلى ذلك بقوله لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال جوابا لقولهم أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، وقوله ذلك بانه اذا دعي الله وحده كفرتم و ايشرك به تؤمنوا بعد قوله تعالى عنهم فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل وقوله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي الآية بعد قوله وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وقوله هنا قد خسروا أنفسهم الآية بعد قوله فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد الآية فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنيا وعلى وجوب العذاب وأنه لا محيص لهم عنه وبين في موضوع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان، وهو قوله ولو ردوا لعادوا لمانه عنه الآية وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في علمه أنه لا يوجد كيف يكون لو وجد؟ فهو تعالى يعلم أنهم لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ويعلم أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا يحضرونها لأنه هو الذي ثبتهم عنها لحكمة كما بينه بقوله ولكن كره الله بعاذهم فثبطهم الآية وهو يعلم هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة الآية ونظير ذلك قوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون إلى غير ذلك من الآيات وبين في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق لا ينفعهم كقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعيد وقوله بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لم يفصل هنا ذلك ولكنه فصله في سورة فصلت بقوله قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها قوله تعالى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الآية هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس اشكالا ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين أحدهما تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا والثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لانه لا يصف الله اعلم بالله من الله أأنتم اعلم ام الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فمن نفى عن الله وصفا اثبته لنفسه في كتابه العزيز او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زائما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا سبحانك هذا بهتان عظيم ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله ليس كمثله شيء وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله وهو السميع البصير فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير دون أن يقول مثلا وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات فبين أن الله متصف بهما ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء ففي هذه الآية الكريمة إضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة. قال المؤلف رحمه الله وسنوضح إن شاء الله هذه المسألة ايضاحا تاما بحسب طاقتنا وبالله جل وعلا التوفيق ويكون وقفتنا مع هذا الإيضاح في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته